وبن السبيل وبن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مفتنا منفقا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يَخْدَعُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ له قرينا واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكح فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسواه لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويكتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى, لو تسوى